إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدو إلا الله قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلْنَا مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا وَنَوْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ